121. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر 122. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخرب للإنسان على نفسه بصيره 123. ولو ألقى معاذيره لا تحدك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 117. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة 118. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق 119. وظن أنه الفراق والتفت الساق ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى